إِنَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْهُدَىٰ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْهُدَىٰ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمنوا والله ولي